الحمد لله الحمد لله حمد الرضا حمدا كثيرا طيبا حمدا كبيرا أرحبا حمدا كأنسام الصبا كالروح كالريحان إذ تسري فتعتبق الربا الحمد لله حمدا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاض الرسول إلى العلا هولى الدجا ولضى الهجير اللافح والقادي واقتاد قافلة الفتوح إلى الفداء والمكرمات دليلها والحادي وهفى إلى شرف الجهاد وحوله قوم تفور صبابه استشهادي شبان صدق أينما قد يم مكب بهم الفضاء فصيحة الاساد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون رمضان شهر الفتح والغفران شهر الفتوح على حمى الشيطان رمضان فتح الله في أيامه وتنكس يا راية العدوان رمضان شهاب من شهب الله ضاءت به أعين المؤمنين وهو رجوم للشياطين رمضان شهر الجود والكرم شهر العطيات الحسان شهر النفحات والإحسان شهر الثغور والقربات اطرب بأي سهم فرب رمضان يعطي ويهدي ويمنح يهب الجزاء بلا حساب ويثيبنا حسن الثواب هذه أسواق رمضان في كل سوق بضائع وعلى كل بضاعة ختم منقوش البدار البدار فالثمن هو الثمن لكن السلعة ليست كالسلع يا سلعة الرحمن هل من خاطب فلقد عرضت بأيسر الأثمان والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم رمضان لا يعرف إلا الفتوح ولا يبجل ولا يبجل إلا الفاتحين وخير الفتوح غزوة يغزوها المرء على نفسه الأمارة يردم حصونها ثم يبني عليها أقبية التقوى شاهقة نحو السماء منذ انطلاقة التاريخ من مهده وفتوح رمضان تتوالى ورسول الله سيد الفتوحات غزوات في الجود وغزوات في القيام وفي حسن الصيام والذكر والعرفان والشكران وغزوات في ساح النزال هل قلت ساح النزال؟ نعم ساح النزال بهذا الشهر نذكره ونذكر الفتح بالبدر وحطينا إن كدرتنا ضحايانا ان كدرتنا ضحايانا لنا امل في موسم الله أن تسقى أمانينا تشهد معركة بدر أننا كنا أذلة قبلها ولقد نصرتم الله ببدر وأنتم أذلة ويشهد عالمنا اليوم أننا أشد ذلة مما كنا عليه قبل بدر لكنه ما بعد الهزيمة إلا الانتصار وما بعد محاق ظلمة إلا بدرها وما بعد أحد إلا فتح الفتوح جاء رمضان ليكون فأل المعارك المسلمة كلما جاء رمضان فتحت الفتوح نعم كنا أذلة فأعزنا الله وكنا مفرقين فجمعنا الله وكنا مخلفين فقدمنا الله ويا أيها الناس أي ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده جاء رمضان ليقول للأمم المسلمة اعبروا للانتصارات من جسري وجاء ليقول للأمم الكافرة وجاء لي يقول للأمم الكافرة لا توقد الثقاب لا توقد الثقاب فربما تضطرم مسياب واللهب الأحمر ماضي لا يعرف الضروب والأبواب ليس رمضان مجرد شهر تباعف فيه الدرجات بل تبارك فيه الفتوحات وصوم المسلم عن المفطرات وصومه عن الشهوات هو في الحقيقة صوم عن الهزائم على كل المستويات في رمضان كانت غزوة الفرقان في السنة الثانية غزوة فرق فيها بين الحق والباطل بين ثلاثمائة مؤمن وأكثر من ألف طاغوت والطواغيت صائمون عن النور وعن رؤية الضياء المبين ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره الكاثرون بدر كبدري الحق باد ضوقه لا يختفي عن أعين النضار نعم تشهد أيام رمضان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية بين أمة محمد بن عبد الله في عشرة آلاف مقاتل وبين أعداء دعوتها فجاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقيل للاصنام كفرانك لا سبحانك كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد اهانك وأذن في الكعبة ودخل الناس دين الله أفواجا فتح الفتوح تعالى تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثب من الخطبي يشهد رمضان في العام الخامس عشر وقوع أكبر معركة يخوضها الطاهرون مع الفارسية القديمة معركة يجرها سعد بن أبي وقاص جرا مع الجموع المسلمة لأؤدي الجرثومة العتيه مع عباد النار في وقعة القادسية تنتحر المجوسية وعسى الله أن يعجل بقادسيه جديدة تهشم فيها ضعاض المجوسية الجديدة تفتح بلاد الأندلس في رمضان في العام الثاني والتسعين وطارق بن زياد يستجيش وغن والفتح أخضر والرايات ترتفع وعسى الله أن يعجل بالفردوس المفقود ورمضان يشهدنا, يشهدنا في السنة الثامنة والخمسين بعد الستمائة يشهدنا إصفرار مجد التترية على يد القائد المضفر قطوس بعد أن أسقط التتار أكثر العواصم الإسلامية ومن أخصها بغداد حاضرة العالم الإسلامي وعسى الله أن يعجل ببغداد لقد وقعت هذه المعركة الكبيرة في الشام في شام العزة والكرامات شام الحاضر والتاريخ وعسى الله أن عجل بالشام مرفوعة الجبين محمية العرين وأن يذيق بأسه على الطغام الكافرين ورمضان يشهدنا يشهدنا على حطين تلك المعركة الخالدة والأيوبي صلاح الدين يختم على هذا الانتصار الكبير في أولى القبلتين على أعناج اليهود في القرن السادس الهجري وعسى الله أن يعجل بأولى القبلتين يا غزة يا جامعة العزة يا حاضرة الأحرار تحتاجك أمة مليار تحتاجك أعداد ما في كثيها أيتها يا عرصات الإعصار الله معك والحق معك والعقب عقب الأبرار ويهود الغدر خيانات والخائن يعبث بالنار، صبرا أهلنا فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صبرا ثم صبرا على غدرات صهيون فليست بأول غدرة من ثعلب رضع الخيانة من فم الضرباني ولن تكون الاخره صبرا ثم صبرا على تخاذر قومنا القرباء صبرا ثم صبرا على قومنا القرباء جلودنا وتنمروا على قضية الأمة باسم الأمة بل سنب الجراح على الجراح إما تصهينت الأنساب بينهم فانهم في الهوى ابناء صهيون رمضان ليس موسم انتصار فحسب رمضان ليس موسم انتصار فحسب بل موسم الفتوح على الاقنعه سنقول للاعداء المنتسبين لنا البسوا ما شئتم بل ادعموا اليهود ما استطعتم وبيتوا إخواننا ما تبيتون وأغلقوا كل المعابر كل المعابر شاركوا اليهود في القصف ومدوا الكف للتوقيع في قصف المنابر إن رب الشعب قادر إن هذا الشعب صابر أعلنوا يا يهود الغزو البري من هذا اليوم نعم أعلنوه في يوم جمعه وفي شهر العضيات غزة وفلسطين كلها والعراق والشام وبورما وكل عضو لنا يفعب دما العقبة كل العقبة لهذه الأمة المستضعفة وقد كتب الله لا على المستضعفين لا يمنن على المستضعفين في الأرض ويجعلهم ائمه ويجعلهم الوارثين رمضان شهر الفتح والنصر المبين والمعارك التي تقع في رمضان بين الأمة وأعدائها هي تهيئه من الله لنصر كريم وفتح قريب والحسنات التي تضاعف في رمضان تضاعف مثلها في الفتوحات رمضان شهر مبارك وكأننا نقول لأعدائنا رمضان موعدنا وشهر النصر أكرم به أكرم به من شهري اللهم انصر أهلنا في كل مكان اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم في غزة وفي كل مكان ابدل خوفهم أمنا ورهبتهم ثباتا ونصرا وذلهم عزا وعليك بيهود اللهم عليك بيهود وكل يهودي في وجهه شبه من أمة العربي يطري محياه بالفحشاء والكذب وانصر أهلنا في كل مكان اللهم صل وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين الكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا الجهاد في سبيل الله عز ومهما غيرها بغيره أذلنا الله ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق حين يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وكما أن الجهاد عزة ورمضانه وشهره فإن العزة لله جميعا وعزه رمضان لن تعود إلا باستيفاء شروطها وهاكم شروطا من شروط تفعيل العزة الجهادية الشرط الأول التبرؤ من كل حول وطول إلا من حول الله فالامه التي تحوقد في ساحة النزال وتتبرأ من حولها وعدتها وعتادها هي الأمة المنصورة شعارها أحد أحد وتهتف قائلة أتيتك عاليا من كل حول سواك ففيك تصريفي وحولي اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك الشرط الثاني إحراق جميع الرغائب الأرضية وابتغاء ما عند الله وإذا ابتغى المجاهد ما عند الله أتته الفتوحات السماوية والأرضية الغنائم المؤقتة لا تبني نصراك واسألوا أحدا ففي احد بها الخبر اليقين بل اسالوا عبد الرحمن الغافقي حين زحف هذا المجاهد العظيم في شهر رمضان زاحفا إلى أوروبا الغربية يأكل عواصمها عاصمة عاصمة وبلدانها في طريقه وذلك في العام الرابع بعد المئة الهجرية لجيش الغافقي هدير هدير كهدير الغمام تهطل بالصواعق على كل من مر في طريقها جيش لجب عظيم انطلق به الغافقي من شمال الأندلس إلى جنوب فرنسا عابرا بمن معه نهر الجارون وطفقت كتائبه الظافره تجوس مقاطعة أكتانية ثم اتجهوا بعدها اتجهوا بعدها إلى مدينة بوردو كبرى المدن الفرنسية في ذلك الحين ثم سقطت مدينة ليون على أيدي المجاهدين الفاتحين ووقعت مدينة سانس وهي لا تبعد عن باريس سوى مئة ميل والفتوح ينبوع لا يتوقف على يد الفاتح الغافقي ما الذي حدث لك بعدها أيها المجاهد العظيم؟ في العشر الأولى من رمضان زحف الغافقي بجيشه العظيم على مدينة بواتيه وهناك التقى مع جيوش أوروبا الجرارة بقيادة شارل مارتيل ووقعت بين الفريقين احدى المعارك الفاصلة لا في تاريخ الإسلام فحسب وإنما في تاريخ البشرية كلها كان الجيش الإسلامي يومئذ في ذروة انتصاراته الباهرة لكن كاهله كان مثقلا بتلك الغنائم التي انصبت عليه منصباب الغيث وتكدست في أيدي المجاهدين وقد نظر الغافقي لها نظرة قلق وإشفاق وتوجس, وتوجس منها خيفة على المسلمين فقد كان لا يأمن أن تشغل هذه النفائس قلوبهم عند اللقاء وأن تجعل عيونهم موزعة بها عين على العدو وعين أخرى على الغنائم تذكر بعض الروايات الأوروبية وكثير من الروايات الإسلامية أنه حين تخصصان والتحم جيشان ترد فئة من النصارى على طائفة من مقاتلة الصف الإسلامي وقد كانت هذه المقاتلة من الصف الإسلامي في غمرة شغالهم بحماية الغنائم العظيمة التي جبواها وهنا سقطت أوروبا من يد الفاتحين. وانحسر الزحف الإسلامي وقتل الغافقي ووقعت معركة بلاط الشهداء معركة قحنت فيه الرؤوس وطفحت فيها العرام على شلال من الدماء ولقد كان ذلك في نصيفة شهر رمضان والله عز وجل يقول عن السبب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير الشرط الثالث الجهاد على منهاج النبوة لا على منهاج الأهواء والجهاد الذي لم يبنى على منهج صحيح لا يمكن أن ينتصر ولو كان في ليلة القدر الشرط الرابع من شروط استيفاء العزة الجهادية الاعتصام بالله وحبله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الشرط الخامس عدم الخروج على الأمة وضرب, كلمة وضرب كلمتها الواحدة والافتئات عليها يسقط الجهاد حين يكون المعيار الجهادي عند البعض ما أريكم إلا جهادي وما أهديكم إلا سبيل الاستخلاص يسقط المشروع الجهادي حين يكون شعاره عند البعض من لم يكن مع مشروع جهادي فهو في جهادي وما ضربت كلمة الجهاد الواحدة في هذا العصر إلا حين على النرجسيات في الصفوف المجاهدة فالحظوظ الدنيوية هي المقاصد العليا والعلو في الدنيا يستحكم على ما في النفوس والله عز وجل يقول من قبلنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أيتها الأجهال الجهاد الذي لا يكون صادرا من علماء الأمة الحقيقيين ونخبتها الصادقة المؤمنين وقوادها المعروفين واستبدال ذلك بالمجاهيل فليس جهادا لكنه عبثا واستجلاب أعداء لكنه عبثا واستجلاب أعداء بل وتشويه للمشاريع الصادقة ليتم التضييق عليها أكثر فأكثر من قوى الإرهاب العالمي وما زاقت كثير من جماعات الطالة إلا حين أسقطت من حساباتها خبرة الأمة ومعرفة علمائها والركام المعرفي لأربابها واستبدال ذلك بنزق الفردي صبياني يتحكم فيه كل فرد بحسب ثلته وما تقول به جماعة صغيرة ايتها الاجيال ان اختزال جهاد في رشاش متقدم الصنعة او حزام الناسف او قطع طريق او ارهاب مؤقت لا يسمع جهادا المحتمى بل ردات سريعة الاشتعال سريعة الخمود. الشرط الرابع الاعتدال فلا غلو ولا جفاء اما هذا الشرط فهو كلاليب وحسكه يمتحن فيها الشباب المسلم المجاهد ونرى كثيرا من المناهج استعر أصحابها غلوا أو جفاء وما كان الجفاء في شيء إلا شانه ولا الغلو في أمر إلا خانه يموت الجهاد أيها الشباب حين يكون بوصلة أهوائية دعائية كل يحركها بحسب ما يراه وبحسب وجهة الرياح للرؤيه التي يحملها وينافع عنها أما الغلو فإنه زيغ الأمة الكبرى زيغ أمة الكبرى منذ أن خرج الخوارج الأوائل في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأضربوا في الأرض فسادة وتفطروا علي رضي الله تعالى عنه وأنصبوه وجاهدوه وحاربوه ثم قتلوه يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليحكم للإسلام كفرانا ما كان من خليفة الأمة الراشد علي رضي الله تعالى عنه إلا أن يقاتل هؤلاء الخوارج حتى قتلهم عن بكرة آبائهم لأنهم شر من تحت أديم السماء كما يقول نبي الأمة عليه الصلاة والسلام في وصفه للخوارج حتى أنهم قتلوه. حتى أنه قتلهم في شهر رمضان أقسم بالله العظيم ما فتية الأمة ولا فتن شبابها ولا حدثاء اسنانها ولا عامتها إلا من الغلو في مشروع الجهاد حتى رأينا الغلات وخذوا أعين الفريضة من حيث احتسبوا ولم يحتسبوا وحتى رأينا سفهاء الأمة أتوا الشباب من حبهم لهذه الفريضة العظيمة حتى تنكبوهم سواء الصراط فرأينا التكفير بالشبهة ورأينا التفجير بالشبه و. اين المفخخات تنصب على مسلمين صائمين بل ومجاهدين فتطير اشلاء ممزقه تنادي الله اكبر وبدل من أن يكون الجهاد على اعداء الامه اذ يكون به بالامه نفسها بل وفي بلدانها تفتيرا وتكفيرا واستخفافا بمقدراتها وضربا لمصالحها يقيمون الحدود بالشبهات يقيمون الحدود بالشبهات ورسول الامه يدرأ الحدود بالشبهات ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذه كلمات الصادق المصلوب وأما وهب بن بنبه فيقول للشباب عن الخوارج احذروا أيها الأحداث احذروا أيها الأحداث الأغمار لا يدخلونكم في رأيهم المخالف فإنهم عرة هذه الأمة أي شرها وكلنا الذي يعشق فريضة الله ويمد ويود أن يموت في ساحاتها الخضراء تحت رايات حمراء على خيول بلقاء ونبي الأمة عليه الصلاه والسلام يقول من لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق لكنه للفرائض أبواب وللواجبات شروط وللفروض ضوابط فأتوا الفرائض من أبوابها وشروطها وضوابطها والا تفعلوا فسنرى غزة أخرى محاصرة لها أكثر من سبع سنين وشاما مكلوما يحفر حيبته على جبين العام الثالث قد ضيعته أمته من أثر تفروقها وسنرى عراقا سليبا له أكثر من عقد وبه أكثر من عشرين راية متفرقة كلها تقاتل راية صفوية واحدة وبقاع الأرض ثكلا جراحات أواه من هذا التفرق ولم أراك الإسلام أدعى لأنفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا اللهم اجمع كلمتنا اللهم اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين اللهم اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على البر والتقوى وخذ بنواصينا لما تحبه وترضى اللهم خذ بنواصينا لما تحبه وترضى اللهم وحد صفوف اهل الاسلام اللهم وحد صفوف اهل الاسلام وجمع شملهم والف بين قلوبهم, بين قلوبهم اللهم الف بين قلوبهم اللهم الف بين قلوبهم في كل مكان وشتت شمل عدوهم اللهم شتت شمل عدوهم عليك ربنا بالتهره الذين يحادونك ويحادون شرعتك ويحادون شرعتك واولياءك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك لا ترفع لهم ربنا رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا واصلح واهد ووفق ولاه امور المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين واذل الكفر والكافرين واعل راية الدين يا رب العالمين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين